ان الله لغني عن العالمين والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى بِمَا تُشْرِكَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا كَرِيمًا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار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 قالوا نحن اعلم بمن فيها لن ننجيه واهله الا امراته كانت من الغابرين ولم ما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 من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم عبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 ساب البينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلن أخذنا بذنبه.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 انما انا نذير مبين اولم يكفهم أنا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمه وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض